بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الذين كفروا في من من قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلة إلا هو واحدا إن هذا لشيء عجب وانطلق الملا منهم انشوا واصبروا على الهتكم انشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اخلاق او انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره كي بلنا يذوقوا عذاب أَمْ عندهم خَزَائِنُ رحمة ربك العزيز الوهاب أَمْ لَهُمْ مهلك السماوات والمرض وما بينهما فليرتقوا في الأسفاب جند ما ظنالك مِنَ من الأحزاب كذب سبنهم قوم كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وفرعون ذو الأغساب وتوجه قوم نوضي وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل من كذب الرسل فحق أعقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالا فواق وقالوا ربنا عجلنا خفنا قبل يوم الحساب اخبر على ما يقولون وانتر على زناده ذا الأيد إنه أبوا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة وضصنا الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم يتسور الحرام وهل كَانَ بُقُوَّ الخصم يَتَسَوَّرُ النِّحَارَ المحراب دَخَلُوا دخلوا على فَبَزِعَ بِالْغَامِ قَالُوا لَا لا تخف بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ خَصْمًا بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ بحكم بيننا بالحق ولا تشتط ولا تشتط أهدنا إلى فواء الصراط إن هذا أخي له تسعون نعجة ولي نعجز واحدة فقال أكفر ليها وعزني بالخطاب قال لقد ظلمك بسعان نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصليلوا ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن باب يا داود انا جعلناك خليفه في الأرض فحتم بين الناس بالحق, بين الناس بالحق ولا, تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله ينفعهم شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك من الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسردين في الأرض أم نجعل المساقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا ليتذبروا آياته وليتذكرهم الألباب ووهبنا إذا مهد سليمان نعم العبد إِنَّهُ أغواب إِذْ إن علم عليه بالعشي الصافلات الجند فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي ردوها علي فطبق مسحا بالسلوك والأعناق ولقل فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسد ثم أناب قال رب فري ومبليم الكمانا لا يبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وضواص وآخرين مقررين في الأصحاب هذا عطاؤنا فمن أو بغير حساب وإن نوعين وحسن أنا لزلفا وحصن باب ونقط على جلاء يُبجلنا ربه أني مثل الشيطان بنصب عذاب رَحْمَةً مِنَّا وَلَا تَحْنَفْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ العبد إنه أبواب واذكر عبادنا إبراهيم وإحاق ويعقوب أولي الأيدي أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالفة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكلهم من الأخيار هل ذا ذكر وإن للمتقين لحسن بآب جنات علم مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة إن وشراب رزق قاصرات وعين الطرف أتراب وعين الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من هذا وان للطاغين لشر باب هذا وإن للطاغين لشر جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوكوه حميم وغساق واخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فبئف القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فذلوا عذابا بعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذبهم من الاشرار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 رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معبرون ما كان ليبنئن بالملئ الأعلى إذ يقصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعنتي إلى يوم الدين قال رب بعمرني إلى يوم بعته فإنك من المبرير إلى يوم الوفاة المعلوم قال فبعزتك لا أضيع منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا مجانا منك ومن سبعك منهم أجمعين قال فالحق والحق أقول لأمر أن جهل منك وبمن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجري وما انا من المتكلفين إنه الا ذكر للعالمين ولتعلمن لبأه بعد حين